الباب السادس والأربعون ومئتان باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه. عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال باسمك اللهم أحيا وأموت وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور رواه البخاري